tiga Voilà kondidzie دَاءَكْ تُرْغَلُ رَذِيْمَ بِما فِي الْحَطْفِ فَإِن كَانَ لَنَا فهلنا قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَتْ الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا لما فَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُشُوعًا فِيْهِ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَالْعُوبُ خَوْفًا وَقَمًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَيْبًا تقناه لبلد ميت تقناه لبلد ميت> اذان كان اريد الموت لا